نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون مكرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساء ما يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أي يتماس ذلكم تعضون به والله بما تعملون خبير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 ان الذين يحدثون الله ورسوله كبتا كبتوا كما كبتا الذين من قبلهم وقد ازلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين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 ان الله بكل شيء عليم أَلَمْ تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله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 يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات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 أولئك أصحاب النار هم فيها خاردون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ